بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم, لعدتهم وأحصوا العزة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعز حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله حدث بعد ذلك أمر، فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهد زواي عادل منكم وأقيم الشهادة لله.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 وأولاد الأحمال أجلهن أيا ضح نحملهن وَمَن يَتَقِلَّه يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ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 أولاك حمل فأنفقوا عليهم حتى يضحن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم واقتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى